عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة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 إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير